وأبَتَتْ مِنْ كُلِّ زوجِهِ بَهِيرَةٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ أَنَّهُ يُحِيلُ الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَدْعَثُ مَا فِي الْقُمُورِ وَمِن مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى ولا كتاب وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ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 وَمَن يُهْنِي اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَمَن يُهْنِي اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَثْخَرُ مَا يَشَاءُ الله, الله. هادان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار هادان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين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 لهم دمت صوامع وبيعوا وصلوات ومساجد ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصر الله ميّن صروه إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقام أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.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 فَكَأيِّ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ على عَلَى عُرُوْشِهَا وَبِأَرِمْ مُعْطَلَتِهَا قَصْرِ الْمَشِيدِ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانُهُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارًا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 إلا إذا تمنى ألق الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلق الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الغال مين لفيشق قلوب بعيد وليعلم الذين آمنوا أن الحق من ربهم فيؤمنوا به، ف... وليعلم الذين أُوتوا العلم أن الحق من ربك فيؤمنوا به، فيؤمنوا به فتُخْمِتَ وإن الله لهاد الَّذين آمنوا إلى صِراط مستقيم.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 الملقي يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة عيم والذين كفروا وكذبوا بأياتنا فأولئك فأولئك لهم عذاب مريع.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 الله إِنَّا سِرَاؤُكَ الرَّحِيمُ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُمْ نَاصِفًا فَلَا يُنَازِعُ في فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ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 وإذا تتل عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المُرَكَّر يكادون يستون بالذين يَتْلُونَ عليهم آياتنا والقَثَءُ نَبْئُكُم بِشَرٍ مِّنْ تَارِكُمَ النَّارَ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذينَ كَفَرُوا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطنوب